وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعْذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِينَ بِاللَّهِ الظَّالِينَ بِاللَّهِ الظَّنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ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 الرب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكونتم قوم ضراء ومن لم يؤمن بالله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 قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تَقَاتِلُونَهُمْ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ يطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الآرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع ومن يطع الله يدخله جنات تجري من تحتها الأمهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنفهم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 وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون ايه المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء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 لم تعلمهم أَن تقوهم أن تقوهم فتصيبكم منهم عرته بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء.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 الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثن السجود نارك مثلهم في التوراة ومثل زرع أخرج شطه فزره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي غيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم عفرة وأجر عظيما